قد يكون للفوز نشوته ولكن فوز بكرت صاحب الشمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز نوفا كان له طابع خاص بارع اهل له كل ليل شاش القصيد وشاش راس سطاره ما برك يا مير الكا شريح حقه علي البشارة ما هي غريبة فوزنه فلاصيلة أنا شهاد ها تستحق الصدارة حطت على كبد المنا بسم الله واللي قاناها ما يعرف الخسارة صاحب سمو يعشق المورة زنا سس بيي و قد ايش عاره تركي عسى يا محسن من بولا نم نوم صف بعا وشاع فايتاره وهو يجم طب الصدقي ما في غيله هي اللي عاشقت المرجان والصغار يا اللي عاشقت المرجان